فِي الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدُوا ۚ وَاعْدِلُوا بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ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 والمنخنقه والموقوذه والمترديه ان نطيحه وما اكل السبو الا ما ذكيتم وما ذبح على نصب وان تستقسموا بالازلام ذلك فسق اليوم ياسا الذين كفروا من دينكم فلا تخشواهم فلا تخشوا ولا تخشوا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فمن اضطر في مخلصه غير متجانف لاثم فان الله فان الله غفور رحيم اسالونكم ماذا احل لهم قل احل لكم طيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين مكلبين تعلمونهم مما علمكم الله فكلوا مما امسك عليكم واذكروا اسم الله عليه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 صينين محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخذان ومن يكثر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين يا الصَّلَاةُ فَرْسُ نُجُوحَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهُرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ, أو جاء أحد مِنْكُمْ مِنَ الْغَ أَوْ لَمَسْتُمُ نِسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ فَتَيَمَّمُوا فَثِيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَمَسْحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّمَّا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ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 اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ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 قم لان قمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وامنتم برسلي وعزرتهم واقرضتم الله قربا حسنا لا اكفرن عنكم سيئاتكم ولا ادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار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 يربو ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا اننا نصرنا اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروه فَاغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا من يَنْشُرُ عَنْ كَثِيرٍ طَارِجًا أُكْمِنَ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم وَيُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِم إِلَى صِرَاطٍ مستقيم لقد كثر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح بن مريم ان اراد أن يهلك المسيح بن مريم وانه ومن في الارض ومن في الارض جميعا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَقَالَتِ الْيَهُودُ النَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ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 اترته من الرسل ان تقولوا ان تقولوا ما جئنا من بشير ونذير فقد جئنا بشير ونذير والله على كل شيء قد وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ, إذ جعل فيكم أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ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 قال رجلان من الذين يخافون ان عام الله عليهم ادخلوا عليهم الرباب فاذا دخلتم فانكم ظالمون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين قالوا يا موسى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 لا تاسع على القوم فاسقين واثل عليهم نب ابني ادم بالحق اذ قرب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لا اقتل منك قال انما يتقبل الله من المتقين لعن سأبْتَئِنِي يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي ما أنا بباسط ما أنا بباسط يدي إليك لِأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن أتوب إلي اسمي واسمك فتكون من أصحاب وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فطغت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله ذرابًا يبحث في الأرض ليريه كيف يوالي ليريه كيف يوالي سوى أخيه قال من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل النفس سَجْعِيَا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا بِبَيِّنَاتٍ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ مُسْرِفُونَ إِنَّ وَأَيْسَاعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ يعذبون العظيم الا الذين تاوا من قبل ان تقدروا عليهم فعلموا ان الله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وبتغوا اليه وسيله وجاه فحن ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله ومثله معه لافتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب السارق والسانقه فقطع ايديهما جزاء بما كسبا جزاء بما كسبا نكلا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله فان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 مِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ الْكَذِبِ سَمَّاعُونَ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ لَكِنَّهُ مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ سَنَمَّعُونَ رِكَذِبَ آكُلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنَّ كَمْ تَفْحَجُونَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ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 وَقَفَّيْنَا عَلَى آتَارِهِمْ بِعِيسَى بِنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٍ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِن املم يحكم بما انزل الله فاولئك فاولاء انهم الفاسقون وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم ممن جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شذعه ومنها جاء ولو شاء الله لجعلكم امم ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فنبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولكن أحذرهم أن يفتدوك ع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 أخسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم هبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلايم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله مسؤله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم من قبلكم وال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 وَأَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ أُولَئِكَ شَرٌ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَلَى وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَلِلْأَحْبَارِ عَن قَوْلِهِمُ الْإِثْمُ ان قَوْلِهِمُ الْإِثْمُ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَا ٱللَّهُ مَغْنُولَهُ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَا بِصَوْتَانِ يُفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَا يَذُوقُ فِرِنَّا مِنَّا أَنزِلَ إِلَيْكَ مَا أُنزلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ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 ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امة منقصد وكثير منهم فَمَا بَلَّغَتْ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْبَى الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا رَبكُم وَلاَ يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَّنْذِرَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ إِنَّ الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن بالله من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل 141. وأرسلنا إليهم رسلا 142. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفس فريقا, فريقا كذبوا وفريقا يقتلون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 لَقَدْ كَثُرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهُ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَمَسَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَمَسَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 سَنُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّ يَفْكُونَ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ يَا إِنَّ الْكِتَابَ لَا تُغْنِي فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ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 وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ مَأْوِلِيَا ما وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ لَا تَجِدُ شد النَّاسَ شَدًّا نَّاسًا عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا لِهُودٍ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَا تَجِدُ اقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصرنا ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تنفض من الدمع الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يذكرون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 119. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا 110. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون 111. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فَكَفَّ ثَارَتَهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ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 اعْمَلِ الشَّيْطَانُ فَاجْتَنِبُ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فهل انتم من تنتهون واطيع الله واطيع الرسول واحذر فان توليتم فاعلموا ان ما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح اطعن اذا ما اتقوا امنوا وعملوا اذا ما اتقوا امنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا امنوا ثم اتقوا احسنوا والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا لا يغرنكم الله بشيء من الصيد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 وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَاتُ قُرًى مِنكُم يَحْكُمُ بِهِ ذَوَاتُ قُرًى هَدْيًا بَارِغًا الْكَعْبَةَ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 وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ وَالْإِحْرَامَ ذَلِكُمْ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ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 صِيْرَةَ وَلا رَصِيْلَةَ وَلا حَامِنَ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَعَذَّرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اذن قومي ما تحين الوصيه حين الوصيه اثنان دعوان منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم نصيبه المنوت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 مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْنَا الْأَوْلِيَاءُ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَمَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَمَادَتِهِمْ وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهِمْ يَخَافُونَ أَن تَرُدَّ أيمان بعد أَيْمَانُهُمْ بَعْدَ أَمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا تُكَلِّمُ النّاسَ فِي المَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا, فتنفخ فيها فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي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 رسولي قانون انا ونشهد باننا مسلمون اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل ان ينزل علينا مائده من السماء قال اتق الله اي قلوبنا ونعلم من قد صدقتنا ونكون عليها من الشاندين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائده مائده من السماء تكون لنا عيداً لاولنا تكون لنا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 وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني قلت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد اذ تعذبهم فانهم عبادك وان تعف لهم فان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 وَلِكُلِّ السَّمَاوَاتِ وَلِلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ